فانت نور الله. الله جل جلاله ومشيت حيث مشى النبي وآله وبلغت احسن ما سمنا حظي ليس بشري اذابه علني ولا عبا من يفتتن تضراخا الحياة يا قد من له وما يا ودي جاء اليك جاي إلي ري يسألك الهدى عبد له وظلاله لها يا, يا رب جاء إليه جاء إليك ابقى على الحجاج صديقا اتانه ومنه جباله هذا المنيب إلى عدو غافل ما باله في عمره يسألك الهدى عبد له عسيان وغلاله يا يا جاء إليك جاء إليك عبد له عسيان وغلاله يا ذكرى العين تكرر عيدك جزعت آمنوا يا قوس العيد وجزلك اذينه ورحذروا يا رب جاء اليك إلي يا ايي كثر كل عبد له احسان ومواله يا رب جاء اليك يا ايي كثر كل عبد له عزيان وغزلويا يا ربي قد حققت لي أملي يا آه بيتك لم تخب آمنيا يا ربي قد حققت لي أملي يا آه بيتك لم تخب آملي أنزلت أنزل في القرد الله بشكل أمر Hij is een vriend van de kerk. Hij is een vriend I'm fire in يا رب لن يفعلهم عليك حلو يا وأراهم متفرقين كأنهم يا رجز مزقت أوصله يا رب متفرقين كأنهم يا رجز مزقت أوصله فتمسكوا بالحق ولعنهم فتملكت الهدى ولعنهم اغلى الهدى ولعنهم اغلى الهدى ولعنهم اغلى الهدى ولعنهم المسلمون الهدى ولعنهم اغلى الهدى ولعنهم يوناثر في قلبي اريا سلام عليكم علو غير عليهم متجذرا واشتد فيهم بطشه وقال العدو عليهم متجدراً لا واشتد فيهم ضجه ونكله لا وأقار منهم من يقول الضبيل أولا ومن اغسيا بيه أغذى منهم من يقول ومن Al-Mustimun Al-Mustimun fihum bihi Al-Mustimun fihum bihi En ik wil de فَإِذًا صَرَفْتُ <تصفيق> عَنكَ الْمَكَارِهَ بلال وَهَبْتُ لَكَ الْفَتْحَ وَلِيُسْعِدُونَ الْمُسْلِمُونَ يَأْدُونَ <سؤال> المسلمون فِي لَحْظَةٍ مِنْ عَلَيْكَ عَالُو الْمُسْلِمُونَ يَأْدُونَ فِي راتك يومنا يا رب ألهم ناصراتك تنطرح عنا يومنا وغباله يا رب ألهم ناصراتك تنطرح عنا يومنا وغباله يا من ينير روح بار علوره ويزفوان الجمال جماله